يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مغيث اللهفات نحن الضعفاء الفقراء إليك نحن المقرون المعترفون بذنوبنا وزلاتنا نسألك مسألة المساكين، نسألك مسألة المساكين، ونبتاهل إليك بتهاال المذنب الذليل، وندعو. دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت لهم ظلمات أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم وكما جمعتنا في حرمك المبارك فاجمعنا في دار كرامتك من غير حساب ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذبئة وإخواننا ارحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شاديب روحا و وافسح له في قبره مد بصره ومن كان منهما حيا فاطيل في عمري واصل في عملي و... واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء الثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم يا ذا الجلال والإكرام فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أغن فقيرهم اللهم اشف مريضهم اللهم احق دماءهم اللهم ارحم موتاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اجبر كسرهم اللهم تولى أمرهم برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحبه وترضى اللهم بارك له في وقته وصحته وعمله واجزه خيرا على ما يقوم به من خدمة الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لتحكيم وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عضوبتك وبك منك لا نحصي زنان أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.